صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حامين <تصفيق> والكتاب المبين جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مصرفين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 وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودة ظل وجهه مسودة وهو كظيم أو من ينشأ في الحليت وهو في الخصام غير مبين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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أم وَإِنَّ عَلَىٰ آفَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ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 ولولا ان يكون الناس امته واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمل ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم. فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ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 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِمُلْكِ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْنِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسْفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَوْا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرَبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ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 ولو نشاء لجعلنا منكم ملاكًا في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فَلَا فلا بِهَا بها واتبعون واتبعون هذا صراط مستقيم